بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَّ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِغِيَاظِ مَرْضَاتِي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 يَطَفكُم يكُ لَكُمْ أَعْدَ أَ وَأَبَسُطُون إلَيكُمْأَدِيَهُم وَأَْلسِنَتَهُم بِالسون إ وَوَدُّ لَ تَكفرُرُونلَ تَم فَعكُمْ أَرحَامُكُمْ وَلَا أَولادُكُم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 كَفَرن بِكُم وَبَدَا بَينَناَا وَبَينَكُمُ العدَوَةُ وَالبَغْضَ وَأَبَدًا حتىَ تُؤمنِنوا بِاللهِ وَوحدَهُ إِلَّا قَوْلَ إبرهِي مَ لِأَبِيهِ لَ أَسْتَغْفًِا إللاا قَوْلَ إبَرهِي مَ لِأَبِيهِ لَ أسَْغْفًِاَّ لَ وَمَا أَمْلِكُ لك مِنَ اللهَّهِ مِن شَيْ رَبَّنَا عَلَكَةَ وَكلناَا وَإِلَكَ أَنَبَنَا وَإِلَكَ المَصير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 لَهُنَّ حِلُّهُنَّ وَلَهُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّأْكُلَاتٍ فَمَن يَكفُرْ بِآيَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 وجاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وَلَا يَقُتُ الْ النَأَولادَهُ وَلَا يَأتينَ بِبُتَانِي يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَديهَِّ وَأَْجُلِهَِّ وَلَا يَعصينَك وَلَا يَعْصينَكَ فِي مَْرُوفٍ فَبَ يعهَُّ وَاسْتَغْفِر لَ